وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَتْ لَهُ جَعَلَ فِتْنَةً لَّذِكَ عَذَابٌ لَّهُ وَمِنَ النَّاسِ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعباد الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم فإذا أودي في الله جعل فِكَ ل يَقولُولَّ إَّكُ نكُل أَلَ ثمََّامُ فيِأَلَمَ بِمَا فيِي خُضُول العالممين أَلَ تََّامُ فيِأَلَمَ بِمَا في قُضول